فذلك الذي يدعُ اليتيم أرأيتَ الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعُ اليتيم أرأيتَ الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعُ اليتيم